الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واجعل الظلمات والأرض سَمَّنَ عادًا ذُمَّ ماتُم تَنكَرون وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وما قد كذبوا بالحق لما لقالوا الذين كفروا إن هذا إلا سعر مبين وقالوا لو ننزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم ويظلم ممن افترى على الله جذبا أو كلب بآياته In <laughs> the قل أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ فَمَنْ فتكون فَتَكُونَ إِلَى الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ بَدَّنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل لكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنا هو غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستغير سبيل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا تدعوا هواكم قد ظلمت إذا وما آمن المحتدين قل إني نهيت رب إلا لما يقص الحق خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجفون به نقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعين and let's كون في ثم ينعثكم في قدور تجزهم مسما ثم اليه يرجعكم كن اي بما كنتم تعملون wa rousoluna sa Amen. قوم بالامن فاي الفريق الاحق بالامن ان قم تجلم ومدرجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ورسبنا له إسحاق وعقوب كل هدينا وذوحا هدينا من قبل ومن ذري dei <laughs> Qadarullah laa haqq qadari wa ma qadarullah خَوَّطَنِي بِيَلاَنُونَ وَهَنَكَ تَمُنَّ أَزَيْنَاهُم بَارِقٌ مُصَدِّقٌ لِذِي بَيْنَ يَدَيْن وَلِتَذَرُونَ الْمُقْرَانَ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَعَ Oh, أين إن أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب اليوم تجزون عذاب الهون لما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمون uh -huh. <تصفيق> لقد تقطع بينكم وهل لكم أضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج من لَن نَّخْضَعَ لِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِكَ وَلَٰكِنَّا نُسَلِّمُ وَجْهَهُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَانقُلِ الصَّلَاةَ وَاجْعَلِ اللَّيْلَ سَجَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ قَدَرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ في ظلمات البر والبهر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفسه واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي من السماء فاخرجناه فاخرجنا من نبعك كل شيء فاخرجنا من طين مظلم مخرج من حب متراكمه ومن نخل منها طلع النخوان وجنات هُوَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عريق وصاهر دم بتقون ان انصرت لنفسي وانا نعمي فعلنا وما انا ليكم مخاف و نصرف الاهات وان يقولوا دوست فَلَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ بما حَامِيَةٌ تَقُومُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ يَوْمَ تَرَى الْمُجْرِمِينَ مُقَرَّنِينَ ۖ فَمَا لَهُم مَا لَن يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ بل لو أنَّا نزلنا إليهم ملائكة وتكلمهم الموت فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا عباء لا مبدل لكلماته وهو السمي المعليم وإلى كونوا مما ذكر الله عليه عليكم موت باياتي منن لا تنكنوا مما ذكر رسول الله عليه وقد فصل لكم وما فصل لكم ما حرم عليكم مما اقترنتم الي جزاء اليوم الذين اناءا في ويه اي ان ربك هو الامر المعتبر وذر الظاهر الاثم وماطنا وذر الذين يظنون انفسهم سيزاجوا وَلَيْتَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُفْكَ إِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ نَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ ليس بخارج منها كذلك زجنا للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل مرة ما كامر Oh, oh, oh, oh سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ ओशमीनो وكان سين سنختون وكذلك من المشركين قتل اولادهم قتلهم وَالزَّرْعُ رَخْتَنِ خَلْقُكُم كُلُّ وَزَرِعْتُونَ وَالرُّمَّانُ لَمَّا تَشَابَ وَالظَّيْرُ مُتَشَابِكُ كُونُوا مِنَ الثَّمَرِ إِذَا أَثْمَرَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَآتُوا يوم حصاده وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا فطوات الشيطان إنه لهم عدو مبين ثمانية زواج من الطعن اثنين ومن المعز اثنين قل آهان فكرين حرما من قل أذكرين حرم أم الأنفايين أم اشتملت عليه أرحام الأنفايين نبئوني بعلم إن كنتم صدقين ومن الأنفايين عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْسَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّى تَمَّ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَعْلَمُ مِنَ الْمُؤْمِنِ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَمَنْ أَوْلَى بِالْمُفْتَرِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا يُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ الله لا يهدي القوم الواجبين قل لا أهد فيما أوحي إلي محرما محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسهوها يا رب الخير وعدا المدينه ها تحررنا كل ذي غطل ودين البطر والغلم حررنا عنهم شحومهم اذن الظلم والغلم حررنا فإذا كذبوك فقل ربكم رحمة فإذا كذبوك فقل ما لا يتيب إلا ذي التي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكرف نفسا إلا أسعها وإذا قلتم فاعدلوا وذو كان ذا ضربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعنكم تذكروا فتخرق بكم عن سبيله ذلك موصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتابة مأمن على الذي أحسن وتفصينا على الذي أحسن وتفصينا لكل شيء ثم آتينا موسى الكتابة شيء وَتَفْصِيلًا شيء شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ وَمَا هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ من قبلنا وإن كنا عند رأستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بيلة من ربكم وهدى وغمى فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصفون عن آياتنا سوء ومن جاء بالسيئة فلا نائفه الارض ورفع بعضه فوق بعض ووضع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فينا اتفا ان ربك سريع العقاب